يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ويعلمهم عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ العزيز الحكيم إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه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 لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُوهُ دَنَّوْنَ صَارَ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِنْ لَتَيْبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط